الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي جعل للقائعين جنات تجري من تحتها الأنهار وبنى لهم فيها مساكن طيبة نزلا للأبرار تسر النفوس وتبهر الأبصار وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل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 من النعيم المقيم والخيرات من النعيم المقيم والخيرات في جنات لهم فيها بيوت طيبه المقام حسنه البناء لبنه من فضه ولبنه من ذهب وملاطها المسك الأذفر اي ما بين اي ما بين اللبنتين مسك طيب الرائحه وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ونمارِق مصفوفةٌ وزرابي مبثوثة وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت الجنة وما فيها فقال صلى الله عليه وسلم جنتان من فضةٍ آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهبٍ آنيتهما وما فيهما وفيها لأصحابها بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أيها المؤمنون إن الله عز وجل زين بيوت الجنة ووصفها وعرضها على عباده ليجتهدوا في الوصول إليها والحصول عليها وأول سبب لبلوغها الإيمان بالله تعالى والحرص على عمل الصالحات قال سبحانه جل شأنه والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون تضاعف لهم حسناتهم وهم في منازل الجنه العاليه امنون قال تعالى وهم في الغرفات امنون فهذه السيده خديجة رضي الله عنها بنى الله تعالى لها بيتا في الجنه لأنها امنت بربها وبذلت من مالها في عمل الصالحات لإرضاء خالقها ومساندة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى جبريل عليه السلام فأتى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتتك فقرا عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشِّرها ببيتٍ في الجنة من قصَب لا صَخَبَ فيه ولا نَصَب أي ببيتٍ من لُؤلُؤ لا ضجيجَ فيه ولا تعب ولا مشقَّة يا من ترغبون في بيوت الجنة إن بناء المساجد من الأعمال العظيمة التي يبني الله تعالى لك بيتًا فيها في الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله فإن المساجد بيوت الله في الأرض يكرم الله عز وجل من أكرمها وساهم في بنائها ونظافتها ويعد منزلاً كريماً في الجنة لكل من يذهب إليها ويحافظ على الصلاة جماعة فيها قال صلى الله عليه وسلم من غدى إلى المسجد أو راح أعدَّ الله له في الجنة نُزُلا كلما غدى أو راح أيها المصلون إن حُسن الأخلاق من أعظم الأعمال أجرا فبها يكون لك بيت في أعلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيتٍ في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقَّا وببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازِحًا وببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقه ففي هذا الحديث الشريف يضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتًا في أدنى الجنة لمن ترك الجدال وبيت في وسط الجنة لمن تحلَّى بخُلُق الصدق وببيتٍ وبيتًا في أعلى الجنة لمن حسن أخلاقه وأطاب كلماته وأخلص في أفعاله واجتهد في عبادة الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفًا يُرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها أعدَّها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصل والناسُ نام ومعنى يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أن المرأ يرى ما فيها لن جداها شفاف أو يعلم ما بها لرائحةها الطبه وأنوارارها المضئة ومن أحسن ومن أحسن إلى الناس فعان ضعيفهم وزار مريضهم. فإن الملائكة تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يُعدَّ له بيتًا ومنزلًا كريمًا في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضًا أو زار أخًا في الله ناداه مُناد أنطبت وطاب ممشاك وتبوَّأت من الجنة منزلاً ومن صبر على أعباء الحياة وشغلها وتوكل على الله عز وجل في كل أموره بنا له بيتا في الجنة قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل ووفقنا جميعًا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأُصِيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن التقيد بنظام المرور داخل في وجوب طاعة ولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته في قوله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا شك أن ولي الأمر الذي لم يضع نظام المرور إلا لمصلحة الفرد والمجتمع والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهن وكل مخالفة لهذه الأنظمة المرورية تعد معصيةً تستحق العقوبة بحسب حسب نوع المخالفة وطبيعتها وخطورتها وفي الحق أن أغلب الحوادث المرورية المؤلمة التي ينجم عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات سببها مخالفة أنظمة المرور ومنها السرعة الزائدة فوق الحد المسموح به وخاصة من قبل بعض شبابنا فاتقوا الله يا عباد الله في قيادتكم للمركبات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لكم بنعمة منه وفضل ومن أجل راحتكم وسعادتكم واتقوا الله في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة واعلموا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعانا إلى التأني وحذرنا من العجلة فقال التأني من الله والعجلة من الشيطان وإنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وضرر وإضرار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالإضرار بالآخرين في أنفسهم وأموالهم حرام وقد قال صلى الله وقد قال تعالى في محكم كتابه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام هذا وصلوا, هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلَّ عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم ارحم شهداء الوطن الأوفياء وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء وَاجِزِ أُمَّهَاتِهِمْ وَآبَاءَهُمْ وزوجاتهم وأهليهم أجمعين جزاء الصابرين يا سميع الدعاء اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى اللهم كن معهم وأيِّدهم اللهم ووفِّق أهل اليمن إلى كل خير واجمعهم على كلمة الحق والشرعية وارزقهم الرخاء يا أكرم الأكرمين اللهم انشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين اللهم زد الإمارات بهجة وجمالا واكتب لمن غرس فيها هذه الخيرات الأجر والحسنات يا أرحم الراحمين اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليه موفور الصحة والعافية وجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك ووفق اللهم نائبه الشيخ محمد بن راشد لما تحبه وترضاه وأيد إخوانهم حكام الإمارات وأولياء عهودهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم ارحمهم رحمةً واسعةً من عندك وأفض عليهم من خيرك ورضوانك وَأَدْخِلِ اللهم في عَفْوِكَ وغفرانك وَرَحْمَتِكَ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وجميع أَرْحَامِنَا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا اللهم احفظ لدولة الإمارات استقرارها ورخاءها وبارك في خيراتها وأدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغيثنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شاملا اللهم اسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همَّا إلا فرَّجته ولا كربا إلا نفَّسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتل المسلمين اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة